إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويخذب إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويخذب إنه كان بعباده خبرا blashio